مِن شُهيدِ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا قالوا اذن كما مننا من شهيده اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه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 ما كانوا يدعون من قِبَل وظنوا ما لهم من مَحيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قِبَل وظنوا ما لهم من مَحيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِنْ بَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ بَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ لي مَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيمٍ لَّئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ مَا هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَنِي عِندَهُ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ لَّئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لا يَقُولَنَّ غَاغَالِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَنِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّ لَهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وإذا مسه الشر فذو دعاء إن عريض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء إن عريض قل أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثُمَّ كَثُرَتْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَثُرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَثُرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدِ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 ألا إنه بِكُلِّ شيء محيط ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا فِيمَ رَيْبٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّ رَبَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين الرحمن الرحیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تھ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتقذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ القرى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 ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته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 أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 وَمَخْتَ لَفُْم فِيهِ مِنْ شَيْئِم فَحُكمُهُ إ اللهَّ ذَِكُم اللهَّهُ رَبّ عَلَيْهِ تَوكلْنت وَإلَيهِ أُنيبَ وَمَخْتَلَفتُم فِيهِ مِنْ شَيْئٍ فَحُكمُهُ إ اللهَّ ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّ عَلَيْهِ تَوكلْلتُ وَإلَيهِ أُنِي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 شَرَأَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ ولا كَذَٰلِكَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ شَرَعَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إليك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 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ شَرَعَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابك وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا لنا ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بيننا وإليه المصير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 لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم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 وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 والذين آمَنُوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده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 ومن كان يريد حرث الدنيا اعطي منها نعته منها وما لهم في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمه الفصل لا قضى بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم شرعوه لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لا بينهم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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ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 بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض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 إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشأ يسكن على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اَيَ شَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ الرَّوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ أَوْ يُبْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ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 فَمَا أُتتُم مِن شَيْئِم فَمَتَعَوا الْ الحَيةِ الدُّنْيياَا وَمَا عِدَ اللهَّهِ خَيرُ وَأَبِقَاالِ الذيذينَ آممَنُوا وَعَلى رَبِّهِم يَتَوَككَّلُون فَمَا أُتِتُم مِن شَيْئٍِ فَمَتَعَُوا الحَيَةِ الدُّنْيياَا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 والَّذينَ يَجَتَنبونَ كبَائَِإِسمِ والالفَواقِشَ وَإِذاَا مَا غَضِبُ وَإِذا مَا غَضِمُهُم وَإِذَا مَا غَضِبُ وَإذا مَا, غضبوا وإذا ما غضبوا هم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى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 فَمَنعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ من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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولائك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولمن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 وَمَيْ يُبْلِِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِوَلِّم من, مِنْ بعدَِه وَتَرَ الظَّالِ مِينَ لََّا رَأَو الْعَذَابَ يَقُولون يَقولُونَ هَل إِلَ مَ رَدِّم مِه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 وَمَا كان لهم من أولياء ينصرونهم من دُونِ الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله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 إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ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 فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن له عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا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 إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءٍ فِجَاعٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وحيا إِلَّا وَحْيًا أَوْ مُنْوَرًا فَحَجَابًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا لَكُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلِلْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لِاهْدِيَ بِهِ مَن شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا له به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا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 بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين, والكتاب المبين. وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أم الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أم الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فَنَبِبُ عَكُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَكُم تُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون لا يَقُولُونَ نَخْلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لا يَقُولُونَ نَخْلَقُهُنَّ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 الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم نزل من السماء ماء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 والَّذ خَلَقَ الأزْواجَكُهَا وَجَعَلَكُمْ مِنَفُْلكِ وَالْأَنعَامِمَا تَركَبون وََّذِي خَلَقَ الأزْواجَكُهَا وَجَعللَكُم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 وَتَقولُُ سُببحانََّ سَخفرَرَ للَنَا هذاَا وَمَا كَُّا لَهُ مُقرنين وَإِنا إِلَ رَبِّنَا لَمُم قَلِبون وَإِن رَبِّنَا لَمُم وَإِنا إِلَ رَبِّنَ لَمُم قَلِبُون وَجَعللُوا لَهُ مِن عبَادِهِ جُزْء إِإِن سَانَ لَكَفُرُ مُبين وَجَعللُوا لَهُ مِن عبَادِهِ جُزءاء ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ أم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَاللَّهُ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبينأَمَونَ وَجَعلل الْمَلهائكَةََّينَهُمْ عبَادُ الرحمَانِ إثَاب شَهِدُوا خَلْقَهُم سَتُكتَمُشهَهادَةُم وَيُْألون وَجَعَلُ الْمَلائكَةََّذينَهُمْ عبَادُ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 وقالوا له شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرسون وقالوا له شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرسون أَمْ آتَيْنَاهُم كِتابًا مِمْ قَبِلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمسكُون أَمْ آتَيْنَاهُ كِتابًا مِهُم قَبِلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمسكُون ذالقالوا ان وجدنا اباءنا على امه و ان و ان على اثارهم مهتدون ذالقالوا ان وجدنا اباءنا على امه مَتِّن وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ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 ثيم وان على اثارهم مقتدون وكذلك ما ارسلنا من قبرك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على ام إَِّ وَجَدنَا أَبَ أَنَ عَلَى أَُّتِ وَإَِّ عَلَ أَثَالِهِم مُقتَدُون وَكَذَلِكَمَا أَ الرَّسَلَّا مِنْ قَبِلِكَ فِي قَرِْييَةٍ مِن نَّذيرٍ إِللاا قَالَ مُتْرَفُهَا إَِّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِ وَجَدنَ أَبَ أَنَ عَلَى أَُّ إِ وَجدَدنَ أَبَ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُقتَدُون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة وَإِذْ قَالَ إبَرَاهِي مُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِي بَرَاءٌُ مَِّ تَعبُدُون وَإِذْ قَالَ إبَرَاهِي مُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إَِّنِي بَرَاءُم مَِّ تَبُدُون إِلَّاَّ الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدين إِلَّاَّ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى رسولمل امل حقوق اندر وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا لولا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نَحْنُ قَسمَمنَا ذَنهُم م عيشَتَم فيِي الحيةِ الُّنْييا وَرفَعنَا بَعضَهُم فَوْوقَ بعْضدَ رجَات لاتَّخِذَ بَعضُهُم لاتَّخِذَ بعضهُم بَعضٌ سُخْرِيي وََحْمَةُ رَبِّكَ خَير مَِّا يَجمَعون أَهُمْ يَقَصمونَ رَحْمَةَ رَبِّك نَحْنُ قَسمَمن بَلَهُم م عيشَتَ فيِي الحياتةِ الُّنْيَا وَرَفَعنَا بَعْضَهُم فَوْوقَ بَعضندَ رجاتِ لاتَّخِذَ بَعْضُهُم لاتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعضٌ سُخرِيي وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيرُون مَِّا يَجمَعون أَهُمْ يَقَسمونَ رَحْمَةَ رَِّك نحْنُ قَسمَمن ذَنهُ م عيشَتَم في الحيةِ الُّنْيا وَرفَعن بعضَهُ فَوْوقَ بعدعْضٍ دَجاتِ لاتَّخِذَ بعدْضُهُم لاتَّخِدَ بعدعْضُهُم بَعض ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم سُخرِي وََحْمَةُ رَبّكَ خَيرُون مَِّا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَِكَ لََّ مَتَعَ الحَياتةِ الدُّنْيياَا وَالْآخَِةُ عدَ رَبِّكَ للِمَُّقين وَزُخْرُفَاب وَإِن كُلُّ ذَالكَ لََّ مَتَعَُ الحَياتةِ الدُّنْيياَا وَالْآخِرَةُ عدَ رَبِّكَ للِمَُّقين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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون وَيَحْسَبُونَ أَنَّ لَهُم مَّهْتَدِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ لَهُم مَّهْتَدِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ لَهُم مَّهْتَدِينَ فَتَنائِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ يَا لَيْتَهَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ فَتَاءَ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ فَتَاءَ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم, أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم ان لكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم ان في العذاب مشتركون فَأَن تَتُسمْمَصُمَّ أَو تَهْد العومْ يَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلالِ مُبين فَأَن تَتُسمِ الصّمَّا أَوْ تَهْدِعمَ وَمَنْ كَلَ فِي ضَلَالِ مُبين فَإَِّا نَذهَبًَاَّ بِكَ فَإَِّا مِنْهُم مُ تَقِمون فَإَِّا بِكَ فَإَِّا مِنهُم مُ فَإِنْ مَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَمْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ أَمْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيكَ الذي وَدنَهُم فَإِنَّ عَلَم مُقَتَدِرون فَسَْمسِك بالَِّذِي أُحَ إلَك إِكَ علىى صِراطِم مستُسْتَقِيم فَسَْمسك بالَِّذِي أُحِييَ إلَك إِكَ علىى صِراطٍِ مستُتَقِيم فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ وَسْأَلْمَن أَرسَلَّ مِنْ قَذِلِكَمِروسُ لِنَا أَجَعََّ مِنْذُِ الروحْمانِ آالِهَتَعبَدُون وَسْأَلمًا أَرسَلَّ مِنْ قَذِلِكَمِروسُ من لنَا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 وَلَقدَدَأَ الرّرسَلَّ مُسَابِآياتنَا إِى فِرَعُونَ وَمَلَائِهِ فَقَا فَقَالَ إِ رَسُونُ رَبِّ الْ العالممين وَلَقدَدَأَ الرّسَلَّ مُسَابِآياتنَ إِلَ فِرَعونَ وَمَلَئِهِ فَقَاال فَقَالَ إِّ رَسُون رَبٍّ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 وَقالوا يََاأَُّهَا السَّاحِرُ دِعُلَناَا رَبَّّكَ بِمَاعَهِدَ عِدَكَ إِناَا لَمهُهْتَدُون وَقالوا يََاأَُّهَا السَّاحِرُ عِندَكَ إناَا لَمهُهْتَدُون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ انهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فَلََّا أَسَحونَ تَقَمنا مِنّم فَأَغُرَ قناَاهُم أَجمَعين فَلََّا أَسَحونَ تَقَمن مِنّم فَأَغُرَ فَاجَعَلْنَا هُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَاجَعَلْنَا هُمْ سلفا, سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِن مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَلَمَّا ضُرِبَ بِن مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هم قَوْمٌ خَصِمُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إ إنْهُوَ إِلَّا عَبدٌ أنعمنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أَنَّ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلهُ مَسَلِّبَنِي إسْريل إِنْهُوَ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 وَلَونَ شَاءُ ل جَعَن مِنْكُمَّ لائِكَةَم فِيأَرض يَخُلُفُون وَإِهُ لَعِلمُ لِسَّاعةِ فَلَا تَمتَرَّ بِهَا وَتَّبِعون هذا صِرةٌ مُسْتَقِيم وَإِهُ لعِلمُ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمتَرَّ بِهَا وَتَّبِعون هذاََا صِرةٌ مُستَقِيم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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب من بينهم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَلَيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَلَيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا هل إِلَّا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم طُمَّحْتَ حَسَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا أُدخُل الْجَنَّ تَأَنُم وَأَزواجُكُم تحبَرون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 وَتِللكَجََّةٌَّ أُرِسُْمُهَا بِمَا قُُمْ تَعمللون وَتِلْكَجَََّّ أُورِسُْمُهَا بِمَا قُم تَعمللون وَتِكَجََّةَّ أُورِسْتُمُهَا بِمَا قُُم لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إَِّ الْ المُجرِْمينَ فِي عَذَابِجَهَن مَخَالِدُون إَِّ المُجرمين فِي عَْذَابِجَهَن مَخَالدُون إَِّ لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْهُ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَفِئُون وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّهُ قَالَ إِنَّكُمْ مُنْكَفِئُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّهُ قَالَ إِنَّكُمْ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكشون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكشون وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَفُؤُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ لقد جئناكم في الحق ولكن أكثركم للحق لقد جئناكم في الحق ولكن أكثركم للحق لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ولا جوفهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ام يحسبون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ولا بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قُل إِن كَانَ لِلرُّحَابِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيب العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيب العليم وَتبارََكَ الذي لَهُ مُللكُ السَّماواتِ وَالْأَرض وَماَا بَنَهُماَا وَعِندَهُ عِمُ السَّاعةِ وَإلَ تُرجَعون وَتَبارَكَ الذي لَ مُللكُ السَّماواتِ وَالأَرض وَماَا بَْنَهُماَا وَعِندَهُ عِمُ السَّاعةِ وَإلَْه تُرجَعون وَتَبََكَ الَّ لَهُ مُلقُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَماَا بَنَهُماَا وَعِندَهُ عِلمُ السَّاعةِ وَإلَ تُجَعون وَلَا يَمِلكُ الذينَ يَدعونَ مِن دُون الشَّفَاعةَ إِلَّ إِللاا مَ شَلََ بالِالحَِّ وَهُمْ يعلمون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 وَل إ سَلتَوم مَنْ خَلَقَوُم لاَقولٌَُ اللَّ فَأَنََّا يُؤْفَكون وَل إِن مَنْ خَلَقَوُم لَقولُولٌَّ اللَّ فَأَنََّا يُقْفَكون وَل إِن مَنْ خَلَقَوم لاَقولٌَُ اللَّ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يؤمنون. رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل بسم الله الرحمن الرحيم أمين بسم الله الرحمن الرحيم أمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين والكتاب المبين وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلَّا أُفْرِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِا <إننا> أَزََّافُ في لَلَة إ مبارك إِ أَزََّام فيِي لََّة بُباركَ إ ك لا مخفي إن انزل الله في ليله امبابا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه فيه إ أَزََّافُ في لَيلة إب إ أَزََّ في لَدة بباركَ إِ خ مذِرين سيها يفترق كل امر اكيم سيها يفترق كل امر اكيم سيها يفترق كل امر اكيم امرا من عندنا اننا كن انَا مُرْسِلِين أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِين أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كنا نا مرسلين رحمة من, رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك, رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وباتيت حبا إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وباتيت حبا إن كنتم موقنين رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَيْتَ حُبَى إِن كُنْتُمْ مُوْقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيكِ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ لا إله إلا هو يحجي ويميك ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحجي ويميك ربكم ورب آبائكم الأولين بَلْ هُمْ في شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ سَتَرَى تَقَبُّؤُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بدخان مبين يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا عذاب علی يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب نكشف عنا انَّ الْمُؤْمِنُونَ آنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مُبِينٍ آنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مُبِينٍ آنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَ ثَُّ تَوَّوْ عَنْهُ قالَاوا مُعََّمُم بَجِنُون ثَُّ تَوَّْ عَنْهُ قالَاوا مُعََّمُم مَجِنُون إَِّ كَاشِفُْ الْعَزَابِ قَليلَ إِكُمْائِدُون إِن كَاشِْفُ الْ الععَزَابِ قَليِيلَ إِكُمائِدُون إِنَّ كَاشِفُْ الْعَزَابِ قَليِيلَ يَوومَ نَ بطش الْ البطنشةًكُبر إ مُ تَقمونون يَوومَ نَبطِش البطنشةكُبر إ مُ تَقمونون يَوْومَ نَبطِش الْ البطنشَةكُبر وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَجَاءهُم رَسُولٌ كَرِيمٌ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 أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمین أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمین وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين والا تعلموا على الله اني آتيكم بسلطان مبين والا تعلموا على الله اني آتيكم بسلطان مبين وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَهْجُمُونَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَهْجُمُونَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَهْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون كم تركو من جنات وعيون كم تركو من جنات وعيون فزوروا عيون ومقام كريم فزوروا ومقام كريم وَلَمَةٍ كَوا فِي فَكين وَلَعمَةٍ كَوا فِي فَكين وَلَعمَة كَوا فِي فَكين كَذَلِكَ وَأَسْنَهَا قَوْمَ آخرين كَذلِكَ وَأَرَسنهَا قَوْمًا آخرين كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 مِن فِرَعون إِهُ كَان عَالِيم مِ المُسْرِفين وَلَقَِ اختْتَرناَاهُ مَا لعِلمِنْ على, على العالملَمين وَلَقدَِ اختْتَرناَاهُ مَا لعِلْمِنْ على العالملَمين وَلَقَِ اختْتَرنَاهُ مَا لعِلمِنْ على العالممين وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ان هؤلاء يقولون ان هؤلاء يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شرين ان هي الا موتتنا الاولى وما إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شَرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَمتُبَّعُِ وََّذينَ مِن قَضِلِهِم أَهلَكنَهُم إِهُ كَانوا مُجرمين وَمَا خَلَقنَ السَّمواتِ وَالأَررضَ وَمَا بََْهَُا ل عِبين وَمَا خَلَقَلََ السَّماواتِ وَالْأَررضَ وَمَا بَْنَهَُا ل وَمَا خلَقُنَ السَّمواتِ وَالْأَررضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ل عبين مَا خَلَقُنَهُمَا إِللاا بِالحَقِّ وَلََّ أَكْْتَرَهُم لا يَعون مَا خَلَقُنَهُمَا إِللاا بِالْحَقِّ وَلَِ أَكَرَهُم لا يَعون ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم مؤل نام بول او وا سور نل والی ضور والا مروح ان لو والا جی زور آخم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهلي يغلي في البطون كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سوالجحيم خذوه فاعذبوه الى سوال الجحيم خذوه فاعذبوه الى سوال الجحيم ثم بصبوا فوق راسه من عذاب الحميم ثم بصبوا من عذاب الحميم ثُمَّ صُبُّ فَوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به إ المُتَّغْطينَ في مَقامٍ أَمين إِ المُتَّغْطينَ في مَقامٍ أمين سیجنچیوں سیجنچیوں سیجنچیوں يَلْبَسونَ مِنْ سُدُ سِو وَإِسْتَدَرَق مُتَقابِنين يَلْبَسُونَ مِنْ سُدُ سِو وَإسْتَدََق كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمنين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ ثَاكِهَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ ثَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمَا عَذَابَ الْجَحِيمِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إلا ووقاهم عذاب الجحيم لَا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم طُغْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ص تَقبِ إهُم مُتَقِبون صَر تَقِبِإِهُم مُ تقِبون صَر تَاقبِإهُم مُ تَقبون بسممِلِ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ في ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيات لقوم وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ الليل وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 رَبِّ أَنَّىٰ حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُنْغِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مَنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُنْغِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 لهم عذاب من رجز أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب لهم عذاب من رجز أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَجَلَ يَوْمِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قوما رجز قَومًا بِماَا كانَوا يَكسبون قُلِ الذيذينَ آمنُ يَغْفِون للَّذينَ لا يَجُون أيامَ اللهَّ لجز قَومَا رجز قَمًا بِمَا كانَوا يَكسبُون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 وَرَزَ قنَاهُم مِنَ الطيباتاتِ وَفَلُ اللهُْ عَ العالممين وَل قَدَ آتَنَا بَنِي إصائينكِتابَ وَالْحُكمَ وَُّبُووَةَ وَرَزَقُناَاهُمْ وَرَزَ قنَاهُم مِنَ الطَّيباتاتِ وَفَللهُْ عَ العالممين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 فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ اجْعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءُوا السَّيِّئَاتِ أَن أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَسَنَاتِ أَنْ ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء ام احياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم انْ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى وَلتُجزَا كُلُّ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لا يُظلمون وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَررضَ بِالْحَبّ وَلتُجزَا وَِلتُجزَا قُلُّ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُظلمون وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَرضَ بِالحَبِّ وَلتُجزَا وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدْوٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غشاوة وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَهُوَ أَضَلَّهُ عَن سَوَاءِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا إِلَّا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم الا ما كان حجتهم الا ان قيلوا توبوا ابائنا ان كنتم ان كنتم صادقين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ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 وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جافية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 ذلكم هو الفوز المبين وان من الذين كفروا الا لم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 فاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْمِنُ ظن إِلَّا إِنَّهُ ظن إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ لَظُنُّ إِلَّا ظَنٌّ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 إن ظن إلا وَمَا نَحْنُ نحن بمستيقنين وبدى مَا سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به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 ناصرين وقيل اليوم لنا ساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 ذارِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ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 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمُلْكِ الْبَرِيَّاتِ وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم